سبعة. استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتب هدفك كما في المثالين اسمي أحمد أدرس في الثانوية وأريد أن أكون طبيبا في المستقبل اسمي شيماء. أدرس في الثانوية وأريد أن أكون مدرسة في المستقبل